ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوما قيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون